واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واسلل سخائم صدورنا ربنا اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا أختا أريد أن أسألك بين يدي هذه المحاضرة سؤالا صريحا محددا تعرفي اكتر حاجه قطعه بينك وبين ربنا هي ايه تعرفي ايه اخطر مرض ممكن يكون جواك وانتي مش حاسه تعرفي انك ممكن تبقي بتعملي اعمال كبيره والظاهر ان اخلاقك كويسه وان التزامك التزام جيد لكن للاسف الشديد جواك افات بتحبط عملك ده كله وانتي مش داريه عشان كده بتقعدي تفكري وما تلاقيش حلول وتعملي اعمال ومش بتاثر فيكي اصل جوه القلب حاجه عامله زي الفيروس فيروس قاتل انت مش حاسه بخطورته وهو ده اللي بيضيع كل اللي انت بتعمليه اكبر مشكله انك تبقي مش عارفه ومش حاسه بمشاكلك مع ربك بايه اللي بيهدم دينك ايه اللي بيضيع التزامك ايه اللي بيحول بينك وبين الصراط المستقيم فبالله عليك اول حاجه عايزين نتفق عليها ونتعاهد عليها مش عايزين نخدع نفسينا عايزين لما نتعاهد على اننا هنجدد ايماننا وحنصحح التزامنا اننا نقف مع نفسينا وقفه محاسبه وتصحيح وناخد قرارات الالتزام الحقيقيه فبالله تعهد معايا من البدايه على التغيير على مجاهده نفسك حتى ولو كان الثمن غالي فما فيش حاجة هتغلى على دينك وما فيش حاجة هتغلى لو كانت فيها طاعة ربك والقرب من ربك وحب ربك انا عايزك تقولي كده من البداية انا هعمل اي حاجة بس ربنا يرضى انا هجاهد عشان اتغير وابقى بجد مؤمنه لو خدت بالك هتلاقي فيه افتين قل في هذا الزمان من يتخلص منهما الافه الأولى آفة الكبر والآفة الثانية آفة التصخط وانا هبتري من النهاردة في آفة الكبر وعايزين نتعلم إزاي نفتقر لله وإزاي نحقق معنى التواضع لله تبارك وتعالى وعايز من البداية إن احنا نصحح مفاهيم كتير بنغلط فيها حنصححها من خلال نماذج واقعيه عشان تفهمي يعني ايه كبر المشكله الكبيره اللي انا برصدها في عالم الملتزمين اخوه واخوات انهم للاسف الشديد المفهوم بيبقى غايب عنه دايما بيبقى عنده تصور والتصور بيبقاش تصور كامل بيبقى عنده مشاكل خفيه فعشان كده لما تيجي تقول لواحد خد بالك ده كبر يطلع يقولك انا مش مقتنع كبر ايه انا ما بحتقرش حد ولا بازدري حد ولا بتعالى على حد ده انا انسان كويس جدا واجتماعي وما عنديش المعاني دي وهو مش فاهم ولا هي فهمة حقيقة الكبر عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الاولى حين قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذر من كبر من اللحظة دي من اللحظة الاولى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الموضوع مش موضوع فج مش موضوع انت تبقي ملاحظه ملاحظه دقيقة وباين قوي شخصية نرجسية شخصية متكبره شخصية متعارية لا لا لا خالص مش ده الخطر الخطر انه ذره ظره, ظره انت مش اخد بالك منها خالص تصرف كده على الماشي عادي بيعدي لكن انت مش فاهمه ان ده يحرم عليك الجنة ان ده يحبط عملك فبالتالي كتير تلاقيهم متكبرين وهم بين الناس ومحدش واخد باله من هذا المعنى تماما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس طب يعني ايه بطر الحق ويعني ايه غمط الناس تعالي بقى عشان نفهمك ونوصل المعلومة من البداية عشان نصحح المفهوم يعني ايه كبر هو ليه الكبر اخطر داء من ادواء الملتزمين في هذا الزمان قال الكبر بطر الحق ومثاله الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث سلمة بن الاكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاستطع لا قال سلمة ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه شلت يده النبي دعا عليه بصي بقى حطي نفسك في المعنى ده عشان لك يعني بطر الحق يعني لما نيجي نقول لاخت من الأخوات نقول لها أمر من أوامر الشرع نقول لها بسلا ان اللي بتاخذ من شعر الحاجب ملعونة لعن الله النامصات فتيجي تقول بس أنا شكلي حيبقى صعب قوي كده أكيد في حاجة غلط أصل المسألة صعبة جدا علي أنا صراحة مش قادر أعملها لا أستطيع شوفي بقى لو انت بتقولي لا استطيع دي تكبرا تحرم عليك الجنة انا ما اقدرش في الزمن اللي انا فيه ده اصلا بنزل شغل ولو نزلت الشغل لي ان الحجاب الشرعي ده ان النقاب ده او ان كذا ما ينفعش لا استطيع فقال لا استطاع انا ما اقدرش اقر في بيتي وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى لا ما اقدرش انا انسانه متحركه طبعي كده لا استطيع القرار انا ما اقدرش انفذ الكلام اللي انتم بتقولوه ده لما نيجي نقعد نقول ان اقرب ابواب الجنة اليك مثلا طاعت زوجك وان زوجك جنتك ونارك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول التي اذا ظلمت لو هو اتعذى عليك قالت هذه يدي اضعها في يدك لا ارى غمدا حتى طرده. تيجي تقول ما اقدرش انفذ اللي انتم بتكلموا عليه ده ومع ذلك انتم بتكلمونا احنا ليه ما تروح تقول الازواج وعشرهن بالمعروف طول الوقت انت عندك الاعتراضات دي طول الوقت انت بتدفعي الحق وانتي عارفه انه الحق وعارفه ان ده قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فتبتدي يبقي جواكي اعتراضات وعايزه تدفعيه بطر الحق يعني ايه ادفع الحق ده كبر يحرم عليك الجنه شفت صعب ازاي شفت خطير ازاي المعنى الثاني غمط الناس هو ده اللي اكتر الناس بتبقى فاهمه ان هو معناه الكبر اللي هي يعني بتتكلم وانفاس في السماء واللي هي بتبص على حواليها كده ايه دول دي بيئة قوي دي مش عارف ايه اللي هي بتبقى عندها احساس الغمز واللمز وتبقى شايفة نفسها انها اعلى من غيرها ريت المعنى كده بس هو ده المعنى الفج في معنى اوضح في موضوع غمط الناس عايز اوضحولك اكتر عارفه غمط الناس اللي هو ايه ان انت تبقي شايفة ان في حد انت احسن منه بالله عليكي مفيش حد قدامك انتي تبقى حуса انت احسن منه احسن منها بجمالك احسن منها بمالك احسن منها بانك انت اللي جاوزتي وخلفتي وهي اللي لسه احسن منها عشان انت بنت فلان احسن منها عشان انت دخلتي الجامعات دي وانتي اصلك مدرس لغات وهي اصلها مش عارف ايه وانتي اصلك عندك ذكاء اكتر منها وانتي اصلك لما بتتكلمي الناس كلها بتتشدلك إنما هي مش كده فأنت حسن لنت أحسن من دي وانت اللي تعلمت لك كلمتين ورحت المعهد الفلاني ولا كنت تلميذة عند المعلمة فلانة ولا عند الشيخ فلان فبالتالي أنت الأحسن بالله عليك ما عندكش الإحساس ده تعالي أوريكي نماذج واقعية احنا عملنا السبيان قبل الدرس كالعادة وتعالي شوفي النماذج دي فبالله مش هيعدي عليك الإحساس ده أو معداش أصلا عليك الإحساس ده وما سمعتيش العبارات دي حواليك اللي تقول ودي بقى طبعا اللي بتبقى متكذرة بعقلها تحضر درس تقول لك الشيخ يقول اللي عايز يقوله وانا اعمل اللي انا عايز اعمله أصل يعني الشيخ ولا المعلمة مش فاهم كل حاجة يعني فبالتالي مش لازم هيكون كلامه حتى لو قال, قال الله وقال الرسول حتى لو كان مش جايب حاجة من عنده بس يعني مش لازم كل حاجة هيقولها هتبقى صحة فتلاقيها معتدة بنفسها انا اقبل اللي اقبله وارفض اللي ارفضه تلاقي اللي متكبرة بجمالها البنات بتقول اللي واحدة منهم بتقول انا بحس ان شكلي حلو وان صعب قوي ان اي حد يتقدم لي يرفضني لان عمري ما تقدم لي عريس ورفضني انا اللي بارفض ولما مرة جالي عريس وخرجت له لقيت شكله حلو بزيادة قوي حسيت ان هو احلى مني فكنت حجن منه. ازاي يبقى اللي متقدم لي هو احلى مني وكانت في العادة ان اي عريس بيجي تاني يوم على طول يرد ويقول انا موافق ده قعدني ثلاث ايام فكنت حتى انه هيجراري حاجة انه ما تكلمش لغاية دلوقتي واحدة بتقول والله انا بفكر بالفعل قلبس نقاب اصلا جذابة قوي للرجالة مع اني والله مش بعمل لهم اي حاجة فصراحه هم صعبانين عليها هذه متكبرة بجمالها نموذج ثالث تلاقي اللي بتتكبر بكثره الخطاب ليها وهي لما تقعد في وسط الاخوات تقول لك والله ده في ثلاثة اصحاب مش عارف والدي اتقدموا لي 3 انا رفضتهم وثلاثة بابا رفضهم اصل بصراحه كده الشارع كله عايز يتقدم لي واللي تلاقيها بتتكبر باسلوبها تقول لك انا حاسه ان كده عندي قبول عند كل الناس لذيذه كل اللي حواليا يحبوني جدا فانا لما بقعد في اي مكان اشد انتباه الاخرين بشكلي بتهريجي بطريقه كلامي ودايما دي طبعا بتبقى عايزه تبقى مميزه على كل الناس ويهمها جدا كلام الناس هذه تريد العلو في الارض والله يقول تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين سوره خمسة اللي بتتكبر بمستواها المادي تقول لك انا بحس ان انا بكون مبسوطة جدا وانا راكبه عربيتي اصل عربيتي مش زي اي عربية تانية وبصراحة بحس ان انا عندي تميز عن غيري حتى على الاخوات معاي عربية موديل جديد وغالية فبحس انها منظر بحس ان عربيتي شيء من مستوايا مقدرش بصراحة اتجوز اي حد عربيته اقل من عربيتي واللي بتتكبر بمستواها الاجتماعي تتكبر باهلها اخت طلقت فبتتكلم عن اخت تانية برضه حصل لها نفس الموقف وطلقت قبل الدخول تقول بصراحه هي بهدلت جدا في طلاقها والسبب اهلها انما انا اهلي حفظوا عليا ما خلوش حد يضايقني في اي حاجه اصل بصراحه المساله مساله اهل هما لو كانوا اهلها جامدين ما كانش حد يقدر يعمل لها اي حاجه واللي بتتكبر بعلاقتها بالذات بقى لما تبقى اخت وتبتدي بقى الاخت دي توري الناس انها تعرف نمره الشيخ فلان ونمره المعلمه فلانه وتبقى هتتجنن لغايه ما تاخد نمره الشيخ او المعلمه وبعدين تقعد بين الاخوات وتقول لها انا كلمت الشيخ امبارح او كلمت المعلمه وتعرفي انا كنت بكلم المعلمه على الموبايل وكنت بسالها على حاجه حتى ان ساعتها انا كنت لسه داخله البيت فقلت لها ممكن تكلميني على البيت فيعني كمان المعلمة تكلمها على البيت بقى وشوفوا قد ايه بقى بقى مكانه وعندنا طبعا نموذج كبر طالبات العلم هي تتعلم لها كلمه 200 والنهارده لسه واخده المساله الفلانيه تبص تلاقي مثلا الشيخ فلان من المشايخ الكبار بيقول كلام عكس اللي هي درسته هتقول لا لا لا الشيخ ده غلطان في المساله الفلانيه دي الدليل كذا وكذا وتبتدي بقى تتعالى وتحس انها ده هي بتتعقب الشيخ فلان الفلاني علشان خاطر هي بدات تحس ان بقى عندها شيء وقالوا العلم ثلاثه اشبار فمن اخذ الشبر الاول تكبر في اخوات بيحضروا حلقه قران تلاقي واحده تقول انا متضايقه اوي لانه لما واحده في الحلقه تعدل علي بالذات لو كانت اصغر مني ببقى حتى ايه يعني انت اللي جايه دلوقتي لي، وطبعا تلاقي اللي شايفه نفسها وتقولك انا اهلي لازم بياخدوا راي في كل حاجه أنا أصحابي ما يعرفوش يعملوا أي حاجة ولا يقدروا يخرجوا إلا لما أنا أضبط لهم الخروجة الكلام ده بتسمعوه والكلام ده شايفينه حواليكم ويمكن أنت بتقول الكلام ده وإنت مش دارية إنه ظرة كبر تعالي أعمل معك امتحان اختبار سريع جدا مطلوب منك ورأة وقلم وكتبي صح وغلط حسألك 15 سؤال ومن خلال الأسئلة دي هنعرف هو احنا عندنا ضره كبر ولا لا بس بشرط الاجابات الانشائيه اللي هي لا لا لا لا او اه طبعا ده انا في كل المشاكل دي عايزين ما بين طرفين نقيض تعالي ندخل الاختبار مع بعض ونشوف السؤال الاول بتحبي تلفتي النظر ليكي باي حاجه تحبي ان تبقى ليكي ماشيه مميزه لبس مميز تحب تلبسي شيء غريب او لازم تحسسي اللي حواليك بانك مختلفه تلبسي الماركات وتبقي نفسك تبقى اللي قدامك فاهمه طبعا ان انتي بتشتري ايه وبتجيبي ايه وتحب الحاجات اللي مش اي حد يقدر عليها تحب تلفز النظر بكده السؤال التاني تحب تكون ليكي طريقه معينه في الكلام يعني انت بقى لو تعلمتلك كلمتين تحب بقى تتكلمي بالكلمات المقعرة والمصطلحات وقال شيخ الإسلام وذكر مش عارف ايه وتحب بقى ايه تحبش الكلام بتاعك كده وتسبت كل اللي حواليكي بالكلمتين اللي عندك عشان توري الناس ان انت تعلمتي لو حد خاط في حاجة انت عارفها تبقى حتتجنني وتتكلمي وتوري الناس ان انت اللي تعلمتي سؤال التالي تحب الناس تجيلك وان هم اللي يتعاملوا معاك بطريقه مميزه ولا انت اللي بتروحي للناس يعني أنت لو اعمى ودخلت عليك اخت هي المفروض هي اللي تيجي تسلم عليا مش انا اللي اروح أسلم عليها هي اصلا عامله نفسها مطنشه وما بتسلمش عليها ليه يبقى عندك الاحساس ده تحب لما تقعدي في مكان تبقي قاعده في مكان مميز تحب انك تبقي المتقدمه على غيرك في المجلس في المشيه في الكلام خمسه لما تسمعي نصيحه او موعظه وانت عارفة انها الحق تقعدي الجدلي زي ما قلتلك كده القرار في البيت صعب قبل دلوقتي هيعمل لي مشاكل طاعة الزبط بالطريقه اللي انتوا بتقولوا عليها دي هتخلي الرجاله تفرعا علينا جدوله في الحق ستة بتشوفي بجد ان في ناس انت احسن منهم بكتير بجد سبعة ممكن تشوفي واحدة مثلا لبسة اي كلام او مظهرها مش قوي هي مش مهتمة بمظهرها تقولي هي عاملة كده في نفسها ليه انا مش عارفة ايه ده ممكن تيجي العبارات دي جواكي تمانية ممكن واحدة تتكلم بطريقة معينة تعودي تقولي بصي عايزة توري الناس ان هي يعني اللي فهمها وممكن تلاقي نفسك حتموتي على نفسك من الضحك سخرية منها بصوا بصوا عاملة نفسها ازاي وجاية هي بقى اللي بتتكلم وبتعلي صوتها وجاية تقول كذا وكذا وكذا عايزة يعني اللي هي تعمل علينا الفردة يعني. تسعة صعب قوي انك مثلا تذل نفسك في طاعة يعني مثلا حصل الكلام ده قبل رمضان الاخوات متجمعين بيعملوا باكينج يخشوا الاخوات الشريفات المطهرات المتكبرات طبعا ايه ده والازدال بتاعي والحعب ازاي وحتطرب وحط ايديا في الكياس لا لا لا لا انا خاف على لبسي موت والشكتي طبعا ممكن تلاقي المعاني دي صعب قوي تعملي حاجة من الحاجات دي عشرة تفرح جدا لو حد استقبلك بحفاوة زي ده وتزعلي لو ده ما حصلش يعني أول ما تاخدك بقى ازيك يا فلان وعمل ايه ومش زي اه هي دي اللي فهمها هي دي اللي بتقضى هي دي اللي عندها نظر انما الباقي دول يظهر مش عارفين بيتعاملوا مع مين حد وعشر تحب تتكلمي على نفسك يعني وانت قاعدة كده لازم تعطي تحكي السيرة الذاتية بتاعتك السيفي بتاع حضرتك وحصل لي وجرالي وأنا لما كنت مش عارفة إيه وإيه وتعود تتكلمي على مميزاتك وممكن الأسلوب ما يبقاش مباشر وهو هنا بقى الكبر الخفي يعني أنت مش تقولي مثلا إيه أنا التزمت من كم سنة ولبست النقاط مش عارف من قبل إيه وأنا عملت إيه وسويت إيه ما تقولهاش كده إنما تروحي جايبها في وسط الكلام كده عشان تبيني قدام الناس إن أنت اللي عملتي وسويتي تحطيها في مص الكلام من غير ما يكون الأسلوب مباشر تخدعي اللي حواليك وبيتخدعي نفسي اتناشر تحب الكاميرا تبقى عليك في اي مكان يعني تحب ان الناس كلها يتبقى ملتفي ليكي. تلتاشر صعب تقبلي الكلام مرة واحدة يعني ايه لما حد يقول لك حاجة لا ما ينفعش تقبليها من مرة واحدة تقولي المسألة مسألة اقتناع ورأي اقنعني انا لازم ابقى كذا تلاقي العبارات دي عندك لما حد ينبهك على آثة فيك تروحي قلب الموضوع وتقولي المشكلة انهم فاهمين غلط ده مش كبر والله دي عزه نفس بتقولي كده خمستاشر لما بتاخدي بالك من عيوب غيرك وتلاحظي مثلا ان واحدة بتعمل كذا وكذا واخطأها واضحة قوي بتشغلي بالك بعيب غيرك اكتر من انت شغل بالك بعيبك دي كلها صور ومظاهر كبر سواء كان كبر واضح او كبر خفي خلينا نحط ايدينا على مكمن الخطر وتعالي نحلل الموضوع ونشوف هو احنا عندنا المشاكل جوانا ليه عشان اذا عرف السبب بطل العجب اول سبب أنت مش واخده بالك هو ليه المشاكل دي جواكي هتلاقي نفسك بتقولي ايه انا نشات في كده بعض الشباب كان بيقول لي طبعا انا عامل ايه في نفسي يعني اهلي بيقولولي دايما اتعاملي بالاسلوب ده اتعاملي بعزة ارفعي راتك محدش يخضن حقك محدش كذا بلاقي نفسي بتصرف بالطريقة ده وللأسف الشديد انت جاي بيقول لي ان ده كبر انا مش عايزك تلقي باللائمة افتداء على غيرك لانه لو اراد الله عز وجل ان يصلحك لكان فان الله يدافع عن الذين امنوا فربنا هيدفع عنك خليني احط ايديكي على الاسباب الحقيقيه اللي بتسبب المعنى ده اول حاجه ان انت ما بتحاسبيش نفسك ولو حسبتي نفسك بتحسب نفسك غلط لما تحسب نفسك بتحسب نفسك على شويه حاجات انا بصلي الصلاه في وقتها انا بقرا ورد القران انا بحفظ كذا انا بتعلم كذا انا اخلاقي كذا وخلاص وما بتفتشيش عن عيوبك الحقيقيه ولما حد يبصرك بعيبك زي ما بقول تجادلي وتتكبري لأن رفض النصيحة ده من أحد صور الكبر يبقى أول شيء أول سبب إهمال النفس من التفتيش والمحاسبة قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وإحنا قلنا لما نشوف اسم الله الخبير نبقى عارفين كده إن ربنا بيؤمرنا إن احنا ندور على حاجة جوانا فتشي عن عيدك لما تسيب الموضوع كده وما يبقاش موضوع معاصي القلوب اللي تكلمنا عليه في المحاضرة اللي فاتت ملفت نظرك هتقعي في الفخ وانت مش داريه انما لو بقى الكبر والله الذي لا اله غيره اخطر عليك من الزنا وشرب الخمر ومن السرقة ومن الكبائر الظاهرة دي لو بقى كبر جواك بالإحفاف ده هتخافي تعملي أي مظهر من المظاهر اللي اتكلمنا عليها دي فعشان كده دايما تفتشي وده إيه واسأل المربي لي ولا الشيخة ولا المعلمة ولا الأخت الأكبر مني طب أنا بتصرف كده يا جماعة ده كبر طب أتصرف إزاي علشان ما يبقاش كبر أفتش عن عيبي وأحافظ نفسي حتى لا أقع في هذه الكبيرة الخطيرة الأمر الثاني إنك ما تتربيش تربية إيمانية تهملي هذا الموضوع فيبقاش عندك متابع حد ياخد بأيديكي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواهه أبو داود وحسنه والألباني المؤمن مرآة المؤمن يعني لو في أخت قالت لك كلمة زي كده ما ترفضهاش ما تعودش تقولي هوية جاية تتنطط علي تقولي خذي بالك لحسن يكون المعنى كذا ولا كذا قولي لا ربنا سقها لي عشان يبصرني بعيبي المؤمن مرآته المؤمن والمؤمن أخه المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوته من ورائه وعيز الأخت اللي تيجي تنصح تبقى تنصح وهي متقدبة بأدب النصيحة يعني تقول لها مثلا بأسلوب غير مباشر تديها الشريط وتقول لها أنا الشريط ده صراحة أثر فيها جدا أنا اكتشفت أننا يعني تلقي اللائمة على نفسها ده أنا مليانة مشاكل والله اسمعي كده الشريط ده عشان توصل لها النصيحة بس الطريقة مش مباشرة عشان تتقبلها. يبقى أنا لازم يبقى حوالي ده فعدم وجود المتابع أو عدم وجود الصحبة الصالحه سبب من الأسباب اللي تخلينا نقع في ده فانت ممكن تبقى حاسه ان أختك اللي جنبيك عندها المشاكل دي تقولي انا مالي هطوعب تقولي كذا وكذا هتحسب ان أنا بنتفق عليها وبتعالى عليها أنا مالي تعمل اللي تعمله لكن لو كانت جنبيك دلوقتي وتشرب كأس خام هتعملي فيها ايه حد يعمل كده ما هو ده اللي أنا عايز وصله ليكم الأمر الثالث ساعات ان أنت تشدي قوي وتغالي قوي فيكون من جراء ده ان أنت تتكبر يعني ايه أنت ما تعلمتيش وانتي عارفة ان أنت لسه في بداية الطريق وان أنت ما خديش العلم اللي يخليك بصيرة بأمور الواقع وتفهمي تتعامل إزاي فساعة تلاقي أخت من الأخوات تروح عاملة أعمال كبيرة قوي بعدين تبص على اللي حواليها الأخت دي ما بتطلبش العلم زيها والأخت دي ما حفظتش القرآن زيها والأخت دي ما بتقمش الليل زيها ولا بتعمل كذا ولا بتسوي كذا فهي تشد قوي فبص على اللي حواليها بنظرة استخفاف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون اللي بتتنطع وتتشدد وبتزود عن الحد المطلوب وتلاقي عندها للأسف الشديد حاجات يعني ما عندهاش توازن حاجات تبقى عالية اوي وحاجات ضايعه خالص تلاقي اخت عندها مثلا في باب في العبادة جيد لكن مش تطلب العلم الفرض عليها او بتسيب الدعوة اللي فرض عليها فهي قدام الناس كلها او قدام نفسيها شايفة انها عابدة وللأسف الشديد تسايبها ابواب تانين فتتنطع وده بيبقى ظاهر اوي اوي في طالبات العلم بالذات إن هي بقى تبتدي تقعد تقول يا جماعه انا مش فاهمه انا سمعت الدرس الفلاني الحديث ده الشيخ فلان كان قال مش عارف فيه ايه الراي ده كذا وهي للاسف الشديد تغالي وهي لا تدري الامر الرابع انك تهتمي بالعلم دون العمل دايما زي ما قلت كده العلم بيدي كبر وتهملي جانب العمل وده شائع برضه للأسف الشديد عند طالبات العلم عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من دعائه كما في صحيح مسلم أن يقول اللهم إني يعوذ بك من علم لا ينفع يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فطبعا لما أزدد علم أزدد علم أزدد علم, أزد علم وفي المقابل مفيش عمل العلم بقى ليه مظهر وبقى لي شكله والناس ممكن تتشد لاسلوبي وكلامي والمعلومات اللي عندي لكن الاسف الشديد انا اول ناس اللي مش منتفعين بده فيبقى وبال علي الحديث الصحيحين يجيء بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار فتنزلق أقتابه امعاؤه تتفتت في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه زي بالظبط كده شان الطواحين والسواقي يبقى داير حوالين امعاءه والعياذ بالله يلف فيها فيجتمع اهل النار عليه فيقولون اي فلان ما شانك الفت كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه سلم يا رب سلم نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا العمل بما نعلم الأمر الخامس أنك تبقي متكبرة بالجوانب الإيجابية عندك اللي هو أن تقفي عند الطاعة وتنسي المعصية والسيئات المؤمن المفروض لما يعمل حاجة إيجابية يبقى خايف وجل إن ربنا سيقبله أم لا ربنا يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يصارعون في الخيرات قالت أم ناعشة كما عند الترمذي وابن ماجه وصعاء الالباني قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل هو الذي يسرق ويزني ويشرب القمر وهو يخاف الله عز وجل قال لا يا بنت الصديق ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف الله عز وجل يعني خاف ان عمل لا يقبل المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل على عاطقه والفاجر ما بيبصش اصلا لعيوبه وذنوبه دي يحس انها كما قال ابن مسعود يراها كأنها ذباب مر على انفه فقال به هكذا لو انت عندك يقين بانك لن تنجي بعملك مش هتشوفي عملك فمش هتشوفي نفسك فمش هتشوفي الإيجابيات دي هتبقي مهتمة أكتر بالجوانب السلبية اللي فيكي ستة الدنيا الدنيا أكبر سبب يخليك متكبرة ليه؟ لأن بعض الأخوات ممكن تتفطن إنها مبتلى بقافة زي العب لكن ركونها للدنيا وانغمسها فيها تخلي الوحدة كسولة انها تنفض عن نفسها غبار الكبر ده وانها تهتم اكتر بانها تداوي نفسها فتلاقيها دايما تسوف أقول لها الكلام ده وأقول لها والله العظيم اشد من الزنا أقول لها مش هتنفع ان انت يبقى جواك ذره كبر هتحرم عليك الجنه أقول لها ربنا بيقول انه لا يحب المستكبرين ربنا بيكرههم ربنا بيبغضهم تلاقيها هي تسوف وتاخر التوبه ومع مرور الزمن يتحول الإعجاب بالنفس إلى الكبر ويمكن يوصل لأبعد من كده يبقى غرور هؤلاء إلى ربنا قال عليهم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إنما المؤمن إيه بقى بصي الحديث حديث البخاري تعيث عبد الدينار تعيث عبد الدرهم تعيث عبد القميصة اسمعي بقى الحديث لأخرة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش اسمعي آخر الحديث ده شوفي بقى مين المتواضع مين اللي الدنيا مش هيبقى عبدها وهو مش حاسس طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله واحد بيجاهد في سبيل الله أشعص رأسه لو شفتيه تلاقي شعره منكوش بتحس انه هو مش واخد ذاله قوي من المعاني دي مغبرة قدماه ان كان في الحراسة كان في الحراسة لو تحط هنا اقعد هنا احرص الجيش يحرس وان كان في الساقه كان في الساقه ان استأذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع ما تحسش بيها فكرة انجي واحدة ما تحسش بيها هي لي اعدى في اي حتة لابس اي حاجة مش مهم لو قلت لها دلوقتي يا أختي ممكن تعملي كذا حاضر المش أنا بنت فلان فما ينفعش أعمل كذا ولا عندها ده خالص انت لو شفتيها ممكن لو خبطت على بابك ممكن ما تفتحي لهاش إن شفع لو جات أليفك ممكن بس يا أختي ما تزعلش من اخت فلان بتاع تقولي مين دي اللي جاي تكلمني وإن شفع لم يشفع إنما بقى بتاع الدنيا لازم تبقى عنده معايير معينة فاللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبعة من الأسباب اللي تولد عندك الكبر أن أنت تسيء الظن بالقدوات أنه مثلا تسمعي أن المعلمة فلانة عملت كذا زي ما كان بيحصل كده تيجي يقولولنا ايه في الصيف دي المعلمة فلانة في الساحل فكده طالما هي في الساحل يشمعنا احنا يعني فخلاص تروحوك كله بقى طالعين يقولك خلاص بقى الدنيا سدح مدح مش مشكلة تيجي تقول لها ما بالك ما تبقش في اماكن فيها فتن ما تروحيش في اوقات ممكن عينك طعا على محرمات تخذ بالك اعتذري ليها يمكن هي الوضع مختلف يمكن يمكن فهو المشكلة فين ان احيانا اصحاب القدوة والاسوة يكونوا في حال يفهم عنهم خطأا ولا يعتذر لهم فيترتب على ذلك انها بعد شويه اذا كانت فلانه بتعمل كده طب ما انا اعمل كده وبتبتدي ممكن يحصل العكس تقول انا بقى مش حروح يبقى هي احسن من فلانه فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم افلنا الباب ده القصه المشهوره لما النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكف واتته امنا صفيه فجاءته ليلا تزوره فحدثته ثم قامت فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يوصلها فمر الرجلان من الانصار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشوا النبي واقف مع فرحوا أول ما إن النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع زوجته علشان لا يحوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على إنها صفية بنت صفية قال سبحان الله يا رسول الله انت بتتكلم في ايه قال ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم فخشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا او شر حديث عند ابي داود فعه الالباني يبقى ما تتتبعيش هذه الامور لا تتتبعي عورات الناس. يمكن هي او هذا الشيخ مثلا عنده عذر انت مش عرفاه فاقبلي هذا واعتذري ولا تنظري بهذه النفس الزبابية الى اخطاء الاخرين او الى اعذار الاخرين الامر الثامن ساعات انت مثلا تبصي على اخت من الاخوات اللي هم اكبر منك او زي ما قلت كده معلمة مثلا هي دي قدوتك او شيخ تسمعي عنه فحد مثلا يخبرك بحاله يقولولك مش هو القوام الصوام يعني او مش هو يعني اللي مقطع نفسه كذا فتتجنني تقولي معقولة مش ممكن يكون كده ويكون هو ليه عمل خفي انت مش داريه به فلما حتبقي قريبه من المعلمة دي ومتلاقي لهاش يعني شيء يمكن عندها مقامات ايمان فقلبها اعظم من اللي انت بتقيسي بيه الناس فانت بتحسبيها غلط ايه ده المفروض كانت مثلا صلت دلوقتي السنه ومفروض تصلي هي اقل حاجه تصلي الضحى اربع ركعات دي ما صلش الضحى ايه ده دي ما بتعملش كذا ايه ده دي ما قالتش الاذكار دلوقتي المعاني دي فعشان كده اخفاء بعض القدوات اعمالهم احيانا يصيب الناس بهذه الافات عشان كده جاء الشرع بانه يحصل توازن يبقى في اعمال ظاهره واعمال خفيه ان تبدو الصدقات فنعمها هي وان تخفوها وتقطوها الفقراء فهو خير لكم صلاه الجماعه يبقى عمل ظاهر وتفضل على صلاه الفرد ب27 وهكذا فانت مش عليك برضه ان انت تحسبيها بالطريقه دي أمر التاسع اللي يسبب الغرور والعجب والكبر إن بعض الناس بالذات الأخوات الكبار والمعلمات ساعات تفرق في المعاملة بين الأخوات وهي مش دارية ومن هنا يحصل بقى التشاحن والتباغض وتبتدي بقى إيه دي تقول إيش يعني عشان هي بقى لها معاها مش عارف كم سنة وأنا يعني اللي مش عارفة إيه الكلام ده بيحصل بكفر والنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب في معاملة أصحابه فيذكره كما عند الترمذي في الشمائل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل جلسائه نصيبه ولا يحسب جليسه ان احد اكرم عليه منه ما حد عند النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أبو بكر يبقى لي أزيد من علشان ما تبقاش الأخت اللي هي مفضلة دي بعد شوية تلاقي تقول لك مدحتها في وتبقى إنها من المقربات للمعلمه فلانه او للشيخه فلانه او او وتلاقي كده ناس كتير بيحصل فيهم المعاني دي تبقى عايزه تتقرب من بيوت اصحاب القدوات من شيوخ وكذا انا اعرف مرات الشيخ فلان واتكلمت معاها مش عارف ايه فتبقى عندها احساس بانها مميزه عن غيرها فهذا يولد عندها الكبر والعياذ بالله تعالى تعالي شوفي الموقف ده عشان تشوفي قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلاحظ الافات القفية دي أوي حديث في البخاري من حديث سعد ابن ابي وقاص قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا ادوهم بعض الغنائم أو نحو هذا وانا جالس فترك رجلا وكان اعجبهم الي احسن واحد فيهم النبي ما ادلوش حاجه فقلت يا رسول الله مالك عن فلان فوالله اني لاراه مؤمنا انا شايف ان هو كويس فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلمة ممكن يكون انت شايفه انه هو يعني عنده المقامات العالية دي وممكن يكون بس هو مهتم بالظاهر اعمال الاسلام الظاهرة فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه انا مش عارف ازاي النبي ما يدلوش ده فعدت الى مقالتي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اني لاراه مؤمنا فعاد صلى الله عليه وسلم وقال مثل ما قال ثم قال يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكبه الله في النار انا خاف على قلب فلان لودي له حاجه مميزه انه لما ادهاله يكون ده سبب في ذرات الكبر جواه فعشان كده ما ادهالوش حتى لا يصاب باثاث اخطر شفت فقه النبي صلى الله عليه وسلم المربي من الاسباب كذلك المبالغة في التواضع الممقود بيجيب معاها العكو دي تلاقيها تعمل نفسها انها بقى اللي هي يعني المتواضعة والورعه والمعالي دي فتلاقيها تقصد انها تلبس لبس مش قوي علشان خاطر ايه علشان خطر الناس يقولوا عليها ما شاء الله بص الأخت على ان سبحان الله دي هي ميسورة جدا بس بص تعمل كده عشان تواضعها فطبعا لما هي تحس بالاحساس دي تتكبر بتواضع شفتوا قد ايه المسائل بتبقى خفيه هتقولي انت غلبتنا يعني لا تقولي ان انا البس حلو ولا ان انا البس اي كلام وما لا اعمل ايه ما يبقاش في بالك ما يبقاش في بالك ما تهتميش بالظاهر مش اهم شيء اه البذذاذه من الايمان يعني ان الواحد ما يهتمش قوي بهيئته وفي نفس الوقت ان الله جميل يحب الجمال ابقى اعملاه لهدف شرعي انا بتزين لزوجي البسي اللي انت عايزاه لانه هدف شرعي ان انا ابقى متواجده في مكان فانا عايزه اوصل رساله شرعيه مش رساله اننا رسالة رساله ان الدين ان المسلمه ان المؤمنه وما تخليهاش ذريعه عشان تحققي اهواك يعني مش بمزاج تعمليها ازاي اكسري نفسك مره تبقي كده ومره تبقي كده مره تبقي نفسك عادي ومره تبقي نفسك كويس ما تفرقش معاكي هو ده المعنى اللي بتقعد بقى تعمل نفسها ولا تري الناس اثر نعمه الله عليها قال بكر بن عبد الله المزني من اعطي خيرا فلم ير عليه سمي بغيض الله معاديا لنعم الله وقال الحسن اذا اصبت خيرا او عملت خيرا فحدث به الثقه من اخوانك 11 المعايير بتبقى عندك معايير دنيوية يعني مين اللي تشد انتباهك من الأخوات مين اللي تقولي ما شاء الله الأخت دي الأخت مثلا اللي بتتعامل بنفس الثقافة بتاعتك انت مثقافة ثقافة معينة أو كذا فالأخت اللي تشد انتباهك قوي اللي مثلا تكلمك انت بقى ثقافتك ومتعلمها في مدارس لغات وعملة كذا فاللي بتعطي تكلم معاك بالإنجلش وتقول مش عارفة ايه تحس ان دي قريبة قوي منك وتحس ان هي دي اللي تينفع تقربيها منك المعايير عندك بص الاخت مهتمه بمظهرها وعلى كده برضه متدينه وكويسه ومشاء الله بس اللي لفت انتباهك قوي المعاني دي المعاني اللي تبقى تبعك لما بتعملك فلانه بتعملك كويس فتبقى هي دي احسن واحده انما فلانه ما بتدكيش البرستيج بتاعك فاختلال المعايير دي لما تخش بيت واحدة تقول يا انا نفسي والله يبقى بيتي زي كده حتى ان فلانه دي هي اللي عايشه دين ودنيا هو ده اختلال القيم والمعايير في التفاضل بين الناس شوفي ربنا يقول ايه اي يحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات انت فاهمه ان اللي عندها فلوس اكتر او اللي تزوجت وعندها اولاد وعندها مال وبنين وعندها ان دي الافضل منك اي يحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون انت مش فاهمه حاجه ربنا يقول وقالوا نحن اكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وربنا يرد عليهم ويقولوا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة لكن مين اللي بيتقرب إلا من آمن وعمل صالحة فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون المعايير عندنا لازم تصلح إن أكرمكم عند الله أدقاكم الأكثر تقوى الأكثر أخلاق أنا, بقول أنا ما بقيمش الناس بمظاهرهم يقولوني الأخت دي منتقبة والأخت دي لسه ما انتقبتش فآه هي الأخت المنتقبة هي اللي واخد عشرة من عشرة والأخت اللي منتقبتش يوغنا لا الأخت المنتقبة آه عندها باب هي زادت فيه عن الأخت اللي لسه ما انتقبتش في حاجة لكن يمكن الأخت اللي لسه ما انتقبتش دي عندها أخلاق أزياد من الثانية إحنا لازم نوزن كده. نقول للأخت اللي لسه نقول لها كوني على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تشبهي بأمهات المؤمنين عشان تبقي أعلى وعشان ربنا حقيقي ستير يحب الخياء والسطر فعشان تبقي أعلى عند ربنا ونقول للأخت الثانية البر حسن الخلق فبالتالي لازم يحصل التوازن ده لازم تفهميها كده في فالصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد مر عليه رجل ما تقولون في هذا الرجل أخت كده معادية وأخت عادية قوي اخت مثلا محجبة وانت بقى طبعا اللي لفسها مش عارف اي وعمل اي فتعبدي عليك تقولك ايه رأيك في الاخت دي يعني ربنا يهديها رب وكذا وكذا قال ما رأيك في هذا فقالوا رأيك في هذا نقول هو من اشرف الناس لما عدى واحد كده من وجهاء الناس قالوا ده احسن واحد طبعا هذا حريب ان خطب ان يخطب لو خطب بنتنا ندهاله طبعا وان شفع ان يشفع وان قال ان يسمع فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ومر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا نقول والله يا رسول الله هذا من فقراء المسلمين ده غلبان أوي ده على أدها أوي دي يعني مش اللي هي هذا حري إن خطب لم ينكح وإن شفع لا يشفع وإن قال لا يسمع لقوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التاني اللي انتوا حاسبينه أنه هو أي كلام لا هذا خير من ملء الأرض مثل هذا اللي انتو شايفينه انه هو الأستاذ والشريف واللي يشارق ليه بالبنان افهميها صح وتعاملي كده صح علشان يبقى المعايير عندك متزنة وصحيحة اتناصر من الحاجات اللي بتسبب الكبر ان انت تقارني النعمه اللي عندك بنعم الاخرين انت الجميله وهي الاقل جمالا انت اللي عندك الجاه وهي الاقل انت اللي عندك المركز وهي الاقل انت اللي عندك العلم انت اللي بتعرفي تتكلمي انت اللي بتعرفي تاثري على الناس انت اللي اصحابك اكتر فشايف النعم اللي عندك ولا تري ان الله سبحانه وتعالى قد ادى اليك هذه النعمه فحقه الشكر لا البطل لما ربنا ذكر قصة صاحب الجنتين قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعة كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء وفجرنا خلالهما نهر وكان له ثمر فقال صاحبه هو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فعمل عمل موثن بينه وبين صاحبه فأول حاجة قال أنا فلوسي أكتر والناس اللي حوالي أكتر إذ أنا الأحسن المقرنة دي مقهرنة خاطئة لأن الموازين مش كده فما تنشغليش بالنعمة وتنسي من أداها لأنك لو نسيتيها مش هتشكريها فتكحديها فهتتكبري بيها 13 ظن دوام النعمة اللي شايفها عندها فلوس أكتر ولا جمال أفضل ولا الجمال هتكبري وحيتغير وممكن تصابي بقافة وتتغير والفلوس ممكن الدنيا تتقلب فدوام النعمة محال، فبالتالي لما صاحب الجنة قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا هذا هو البطر وهذا هو العلو في الأرض هو حاسب أن حصل، فربنا سبحانه وتعالى ابتلاه وسلب منه النعمة فاستشعر حينئذ أن دوام النعمة محال. هكذا شأن الإنسان ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مثته لا يقول لنا هذا لي أيها دي بتاعتي أنا إلا افتاهب وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنة للأسف الشديد هذا يورث الكبر الخفي ظن دوام النعمة فأنت هتتكبري عشان أنت جوست فلان وما يدريك كتير من الأخوات طلقت ولما بنظر في أسباب الطلاق أول كلمة بقولها صلبت النعمة لأنها لم تشكرها أحيانا ربنا بيمتن علينا بنعم واحنا ما بنقدرهاش ونيجي بعد كده نقول ضيعنا الفرصة من إيدينا 14 من الأسباب تظني السبط بفضيلة يعني تحسي ان أنت عندك شيء مش عند حد وده من ابتلاء الله للعبد عشان كده والله العظيم السنة دي وإحنا في العمرة فإيه بعض الإخوة حوالينا ما شاء الله مكتهدين جدا أخ ختم 16 ختمة قدام عينية فمن رحمة ربنا والله إن قعدنا مع أحد الإخوة طلبه الشيخ الشنقيتين فكان بيذكر لنا عن سير العلماء فذكر لنا شأن أحد العلماء المعاصرين الشيخ عبد الكريم خضير وهو عضو الهيئة كبار العلماء في المملكة بيقول الشيخ يوميا يختم ختمة كل يوم في رمضان فوزت سبحان الله كأن ربنا بيسمع الأخ ده علشان خاطر ما يحسش أنه هو عامل 16 ختمة في اللي عامل 30 بس أنت مش أخب بالك منه فدي من رحمة ربنا أن أنت تتعلمي كلمتين تلاقي اللي فوقيكي أن أنت تعملي عمل مثلا سطاعة معينة تلاقي اللي بتعمل أكتر منك فما تحسش أن أنت ليكي فضيلة فيبقى من رحمة ربنا علشان خاطر لا تنظري أبدا لعملك فليس الفضل لمن سبق وإنما الفضل لمن صدق اخر حاجة من الاسباب ان انت تغفلي عن اثار الكبر فتتمادي فيه ما تعرفيش ان الكبر ده زي ما قلنا يبغضه الله ويبغض اهله لا يحب المستكبرين ان سبب الضلال وعدم استقامتك على الطريق فاصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها تسمعي كل الدروس وما بتأثرش تبين ليك كل الحجج. وبرضه مش عايزة تتحركي وبرضه مش عايزة تفهمي وبرضه ما بتاخديش القرار عارفه ليه عشان ربنا صرف قلبك لان جواك كب سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وإيروا كل ايه لا يؤمنوا بها ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا السكه اللي غلط تمشي فيها والسكه الخير الحق اهو الدليل اهو قال الله قال الرسول ادي فعل الصحابيات ادي فعل السلف ادي فعل النساء الصالحات برضو اللي انت في دماغك عايزه تنفذيه انما الصحابه كان عندهم احساس مختلف الحديث عند الامام احمد في مسنده ورواته الروات الصحيح عن ابي سلمى ابن عبد الرحمن بن عوف قال التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو سيدنا عبد الله بن عمر ابن سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عبد الله ابن سيدنا عامر بن العاص التقوا على المروه فتحدثا ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله ابن عمر فأخذ يبكي فقال له رجل راحت لسيدنا سيدنا عمر وقال له مالك مالك يا أبا عبد الرحمن ما يبكيك قال هذا يعني سيدنا عبد الله بن عمرو زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار يدخل النار بوش يدخل منكبا فيها ويطرح فيها هكذا ذليل لأن عاقبة الكبر ذل وسبحان الله ما رأيت في حياتي شخص عنده عجب أو كبر إلا وذله الله يجي يقول لي الشاب أنا مذلول في باب الشهوات ويجي يقول أنا مش عارف اعمل ايه أنا بحس إن أنا نخيص قوي وبتزل قوي عشان المعصية دي وأجد الأخ فلان معذب في بيته أو الأخت فلانة معذبة في بيتها وفي علاقتها الاجتماعية وفي أسرتها ودايما يحصل مشاكل لأنها للأسف شديد مش عارفه أنها مختلف بسبب الكبر فربنا بيذلها يذلها بزوجها يذلها بوالدها يذلها باللي بي... حواليها من أصحابها تبقى حاسه دايما بالشعور ده وهذه عاقبة المتكبرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مراهة ترمذي واللفظ له والنساء والنماجة في اسم صحيح الصحيح من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين الغلول السرقة من الغنائم والدين إنه ما يموتش عليه دين يؤخر في قبره حتى يقضى دينه من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي وقال حسن الغريب ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقه وان ابغضكم اشد واحضر نبي يبقى مش طايقه ولا يريد ان يراها ويتقال لها سحقا سحقا يوم القيامه من ابغضكم وابعدكم مني مجلسا يوم القيامه الثرثارون اللي بتتكلم كتير والمتشدقون واللي تقعد تتكلم وتقلب لصانها بالنحو عشان الناس يقولوا عليها والمتفيهقون فقالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارين والمتشدقين فما المتفيهقون قال المتكبرون يبقى لما تتعلمي حاجة ما تتنططيش بيها يبقى دايما العلم يزيدك ظل وتواضع يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي العز إزاره والكبرياء رداءه فمن ينازعني عذبته وفي رواية قذفته في النار كده كأنك بتشرك بالله وانت مش دارية انت بتحط نفسك في مقام يوازي ويساوي مقام اختص الله عز وجل به نفسه الكبرياء ده رداء الله تبارك وتعالى إياكي تبقي هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار كل عطل جواب مستكبر كل عطل جواب مستكبر كل واحد غليظ جبار في الأرض متكبر على الناس. وفي لفظ عند الطبراني قال وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون النف الغلاب يبقى المعنى ده لو اتحفر جواكي وفهمت ان الكبري ده مصيبة هو ده أول خطوة في العلاج. اول خطوة في العلاج ان انت تفهمي خطورة الكبر ده وانا هتكلم معاكي كلام عملي نبتدي ناسس بالعلاج وحناخد العلاج ونبتدي نستكمل هذا في اللقاء القادم ان شاء الله عشان لما نيجي نتكلم عن منازل الايمان دي وجددي ايمانك في باب الافتقار الى الله تبقي عارفة انه ده يتخذ بمحمل الجد وازاي اعيش المقامات دي عشان اتخلص عشان أنا عرفت أن النهاردة أنا عندي ذرات كبر كتير قوي ولازم أسعب كل جهدي أن أنا أتخلص منها العلاق في نقاط إجمالية أول حاجة هأدلك على بعض الحاجات تسمعيها أنا عايزك تسمعي محاضرة كنا عملناها اسمها ذرة كبر ومحاضرة أخرى كانت الأخوات اسمها إنكسري لله عايزكوا تسمعوها خلال هذا الأسبوع رقم اثنين برضو في شيء عملي. عايزك تستمري في كل دعاء كل ما ترفع ايديك كل ما تبقي سجدة تدعي الله تبارك وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين اعيزني بقى ديدانة يا رب اعيش غلبان اعيش مسكينة اعيش افقر الناس اليك أعيش ليس في داخلي أي شيء من هذه المفاسل ما يبقى جوايا ولا ضر كبري يا رب عايزك تتعلمي فضل الافتقار والتواضع لما تعرفي أن المتواضع دي ربنا بيحبها قوي يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صفاتهم إيه أذل على المؤمنين متواضع لما بتتعامل مع إخواتها تلاقيها أذل الناس ليهم تخفض جناحها للمؤمنين تحبها كده وتتعامل معها بشفافية ما تحسش جواها المعاني السيئة دي في نفس الوقت ان العزة الحقيقية بتبقى للمتواضعة ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد اوعي تبقيه شايف نفسك في أي حاجة ولا يبغي أحد على أحد عايزك تحسي إن العلو كل العلو لما تبقى متذلل لله فمن ازداد تواضعا زاد رفع الحديث كده قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم ما زاد الله عبدا بعفو الا عزة وما تواضع احد لله الا رفعه الامر الرابع عايزة تبقى متواضعة ومش متكبرة ومعندكش المعاني دي خدي النقاط دي ونفذيها من هنا ورايح واحد يعني تحت العنصر الرابع ده النقاط دي ألف تواضعي لدينك بأنك ما تعرضيش أي نص بعقلك ما تعرضيش أي نص بعقلك ما تجيش أنت تقولي لا لا لا أكيد الحديث مش كده أكيد الآية مش كده أكيد المعنى مش كده ولا تتهمي هذا الدليل بوجدانياتك أنا مش حاسة صراحة أن ده ينفع ولا تري إلى الخلاف سبيلة ما تبقيش عايزة تتخلصي من الامر ده باي شكل علشان تبقى التبعات مش عليكي لو تواضعت لدينك بانك لا تعارضي النص بعقلك ولا تتهمي ادله الشرع ولا تبقي عايزه دايماً تبقي الشريك المخالف اللي هو دايما عايز يخالف وخلاص خالف تعرف نقطه به عايزه تبقي بجد متواضعه بص الكلمه الهروي بيذكرها في منازل السائرين ارجعي لهذه المنزله منزله التواضع في كتاب مدارج السالكين بص الهروي بيقول ايه ان ترضي بما رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين اخا يعني اختك دي اللي انت بتقولي هو اي حد ياخد نمره تليفوني ولا ايه هي اي حد كده تبقى تبقى اخت ليا ارضي باللي ربنا خلاها املي انها تبقى اخت ليكي اذا كان ربنا ارتضاها امل انت لا ترتضيها أخت والا ترد على عدوك حقا لو جه حد وبصرك وانت الأخت دي مش طيقاها ومع قالت لك حاجة وهي حق وطلبت منك شيء وهو حق ما تجيش بقى تروح رفضاه علشان جيالك من عدوتك وأن تقبل من المعتذر معاذيره وأي حد يجي يقول لك والله ما كانش قصدي وكذا وكذا وكذا اقبال العذر علشان يبقى ده حقيقه التواضع بحق في نفس الوقت عايزه جيم بقى عايزه تحققي معنى التواضع انزلي عن رايك مش دايما ارائك هي اللي صح ومش دايما عاداتك هي اللي صح عايزه تبقي متواضعه للحق سبحانه انزلي عن رايك وعوائدك في الخدمه ان انت خدامه خدامه دين ربنا والخادمه دي ما تشوفش لنفسها حق وما تشوفش نفسها بشيء لو حققتي المعاني دي يبقى لم تتكبري عايز ادلك في لقائنا القادم على حال التواضع عند النبي صلى الله عليه وسلم ازاي النبي كان متواضع مع ربنا وازاي النبي كان متواضع مع الناس وازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتواضع مع اهل بيته وازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يعمل اعمال عمرك ما تفكري ان انت تعمليها وكان بيخيط ثوبه بيده وكان كما تقول عائشة في مهنة أهل بيته فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة ممكن تبقى حاسه ان أنت تقومي ببعض الأعمال دي اللي أنت النهاردة ما تقدر يشتعيش من غير مكيف وما تقدر يشتعيش من غير كذا ومن غير كذا ومن غير ما حد يعملك ويخدمك عايزين نتعلم إزاي نتواضع لله تبارك وتعالى النقاط العملية اللي احنا اتفقنا عليها النهاردة واجب إلزامي لكل واحدة منكم انها تعمل الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه ده عايز الدرس الجاي واجب على الكل كل واحدة تيجي بورقة وتقول لي ايه هو القرار العملي اللي هي عملته لما سمع الدرس لا تتكبري أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه وأن يبلغنا من العمل ما يرضيه عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم